قلوبهم وإذا م و ي ت ع ل ي ه م آ ي ا ت زادتهم ه م إ ي ا ن ا ب ل س ي ل و ع ل و ن ا ل ذ ي يقيمون ن ا ل ص ل ا ة و م م ا ر ز ق ن ا ه م لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم بعد م اسم تبين ك أ الله يساقون الرحمن و الرحيم ع د ك ا ل ل ه إ ج ز ى الثاني ئ ف ت ي أنها لكم وتودون أن وتودون لكم ر ذات الشوكة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 و موسوعه ا ل ن ا ل ل ه إ س ي للعلوم يغشيكم الاسلاميه ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على, قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به ا ل أ ق د ا م اذ يوحي ربك الى الملائكه ان فتبتوا الذين آ موسوعه ن ا أ ل ق ق ي في ب الذين كفروا ا ل ر ب النابلسي ض ر ب و ا فوق ع ق و ا ض ر و ا منهم ك ب ن ا للعلوم الاسلاميه ل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 مثل قتال أ و متحيزا إ ل ى ف ئ ة فقد ب ا ء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم و م ا رميت رميت إذ و ل ك ن س و ل ه ا ل م م ؤ ن ي ن منه ب ل ا ء ح س ن إن ا ا ل ل ه س م ي ع ع ل ي م ذ ل ك وأن ا ل ل ه م ه ن ك ي د ك ا ه ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعدوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن المؤمنين الله مع المؤمنين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 فيرطمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم قل للذين كفروا ان يغفر لهم ما قد خلفتم يغفر لهم ما قد سلف و إ ن يعودوا فقد مضت س ن ة الاولين وقاتلوهم حتى لا تكون ف ت ن ة ويكون الدين كله لله ف إ ن تعوا ف إ ن الله بما يعملون بصير إن ت و و ل ا ل م و الله أن ا م و ل ر ح م ن ا ل ر ح ل م و ل ج ز ء الثاني م و ل و ت و ع د ت م ل ا خ ت ل ف في ت م ا ل م ع ا د و ل ك س ي ق ض ي ا للعلوم ه أمرا م كان ف ا ل ا س ل ك م ن عن هلك ب ي ه يحيى م ن عن حي بينه و إ ن الله ل س م ي ع عليم ه ا ل ل ه في م ن ا م ك ق ل س ي ل ل و ل و م ي ا ل ا س ل ت ن ا ز ع ت م ف ي الأمر ولكن إنه عليم ل بذات ا ص د واذ ر و يليكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله, ليقضي الله رجعوا ل أ م و ر يا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا إذا ل س ي للعلوم ا ل ل ه ك ث ي ر ا ل ع ل ا م تفلحون و أ ط ي ع و ا الله ورسوله ولا تازعوا فتفشلوا وتذهب ل ي ح ك م واصبروا إن ان ل ل الصابرين ه مع الله مع الصابرين, واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكون اسماء من ي ر و ر الله ن ويصدون عن ا س س ي ب ا ل ل و ا ل ل ه بما ف ي ل ا ل د ك ر محمد وجوههم و أ د ب اسماء ر و و ذ ق الله ا ليس الحسنى ع ب ي د وأن الله ل ب ل وان الله ليس بظلام للعبيد كداب ال فرعون والذين من قبلهم كفروا ب آ ي ا ت الله فاخذهم الله بذنوبهم ان الله قوي شديد العقاب ذلك ب أ ن الله لم يكن غيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا, حتى يغيروا ما ب أ ن ف س ه م و أ ن الله سميع عليم كداب ال فرعون والذين من قبلهم ك ذ ب و ا بآيات ر ب ه م ف أ ا ل ن ا ه م ب ن و ب ه م و أ غ ر ق ن الاسلاميه آ ف م و س د ب ه م م ن خ ل ف ه م ل ع ل ه م ي ذ ك ر و ن و إ م ا ت خ ا ف ن م س ل ا م ي ه و ا إنهم ل ا يعجزون وأعذوا ل ه م م ا استطعتم ل خ ي ل ت ر ه ب و عدو ن به ا ل ل ه و ع د و و ك م خ ر ي ن من د و ن ه م ل ا ت ع ل ا ع ج ا ز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 ل ف ض ل ه ا ت و ر محمد ا ت ب ا م ن ا ب ل ب و ا ل س م ن ا ل ذ ي ن ك ف ر و الله بأنهم قوم ا ي ف ا ل الله ع ن ك فيكم م وعلم ضعفا أن فإن حتى يسخن في ا ل أ ر ر ض ت ي د و ن ع ر ض ا ل د ن ي ا و ا ل ل ه ي ر ي د ا ل آ خ ر ة والله عزيز ح ك ي م ل و ل ا ك ت ا ب م ن الله سبق ل م س ك ف ي م ا أ خ ذ ت م ع ذ ا ب ع ظ ي م فَكُنُوا موسوعه م ا ل ن ا ط َ ي ِ ب ً ا وَاتَّقُوا ا ل ل َ إِنَّ ّ ه ا ل ل ََّ ه غ ف ُ و ر ر ٌَ ح ِ ي م ٌ و َ ا ت َّ ق ُ و ا ا ل ل ََ إِنَّ ّ ه ا ل ل َّ ه غَفُورٌ إن الذين آ م ن و ا و ع ه ا ج ل و ا ب أ م و ا ل ه م و أ ن ف س ه م في سبيل الاسلاميه إلا على ق و م بينكم و ب ي ن ه م م س و ا ل ل ه ب م ا ت ع م ل و ن بصير و ا ل ذ ي ن كفروا ب ع ل و م ا ل ا س ل ا م و ه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 ب ع ض ف ي ك ت ا ب ا ل ل ه